يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وقعت الوقيان ليس لوقعة ذاك زبنت خاضضة رافعا إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَادَتْ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا لَبِقُونَ سَ متكئين وليها متقابلين يطوف وليها At uh -huh. uh -huh. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا Amen. ش واض الليم مية که نویه فشاربون عليه من الحميم ما أفرأيتم ما إِنَّ الْإِنْسَانَ ظَلَمَ نَفْسَهُ بَلْ اللَّهُمَّ اعْلَمْ بِالْمُزْلُومِ أَنَّهُ الْمُزْلُومُ لَوْ نَشَأْنَّهُ إن جغ تك ت وَ ت الع مق the busy mirror of نم أَفَبِهَذَا الْعَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فلو وَأَنْتُمْ حِينَاءٌ تَتَظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَضُوا إلَيْهِ مِن لا نزل من حميم وتصليات جحيم إن هذا له حق يكين فسبح باسم ربك الله ترجمة <تصفيق> الله.